عن من أين أتى محمد بتعبير وما صلبوه وما قتلوه هل كما قال أن هذا وحي من جبريل أم لا غير ذلك أن الموضوع طحن بحثا قبل محمد وهناك من قال هذا الكلام قبل محمد وما قتلوه وما صلبوه إذن موضوع اليوم هو موضوع حيوي بكل المقاييس وهو حيوي لمن يبحث فعلا عن الحقيقة الصافية ويعتبر موضوع اليوم بمثابة ضربة موجعة وموجعة جدا للقرآن للوحي للعقيدة الإسلامية فقد ظل المسلمون أكثر من 14 قرنا وربع تقريبا من الزمان يرددون قرآنهم على أساس أنه وحي من الله وفي موضوع صلب السيد المسيح له كل المجد يرددون ما جاء في قرآنهم وبالتحديد في سورة النساء 157 و158 على أساس أنه وحي من السماء قد جاء لمحمد خصيصا حيث يقول القرآن في هذه السورة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا طيب أرجى عدم القز على المايك وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما السؤال ما هو رأي الباحث لو أن هذه الكلمات أصلا هكذا موجودة قبل ولادة محمد ذاته فكيف إذن سيكون وحيا خاصا لمحمد والكلمات قالها عشرات الناس قبل محمد السؤال بصيغة أخرى هل هذا فعلا وحي جاء به جبريل لمحمد أم أنها بدعة كانت منتشرة ونقلها محمد في قرآنه وتبناها هنا ويدخل محمد وقرآنه في حرج بالغ يدخل محمد وقرآنه في حرج بالغ ويختبئ جبريل المزعوم ويتلاشى تماما من دائرة الواقع والأدلة التي سنعرضها الآن هي أدلة موثقة وعلى الأحباء المسلمين يعني كل من يبحث عن الحق أن يفكر فيها ويفكر في أمر هام فإذا وجدت هذه الكلمات قبل ولادة محمد فليس من العقل او المنطق أن يدعم محمد بأنها من جدريل رسول إلهه أليس كذلك يا أخوة إذن لنرى الحقيقة الصافية وسنقسم هذا البحث إلى أربعة محاور حتى يكون الأحباء يعني صحيم معنا التقسيم شوية بيكون سهل على أننا نكون نتابع معا الفكرة المحور الأول ناخذ فكرة عن الغنوسية المحور الثاني الدوسيتية المحور الثالث المسيحية والمحور الرابع الإسلام يبقى تعالوا مع بعض نشارك في المحور الأول أرجو أن يكون الصوت واضح يا أخوة المحور الأول هو الغنوسية ها ها طيب يوجد صوت ممتاز ما هي الغنوسية؟ ناخد فكرة ويريد تركزوا الموضوع يعني سهل وعايزكم تهضموا كويس جدا حتى تكونوا انتوا كمان سبب بركة لآخرين الغنوسية هي حركة فلسفية قاومتها المسيحية بقوة الكلمة منذ فجر المسيحية الأول وقد ظهر هذا حتى في الوحي المقدس في العهد الجديد كما سنرى بعد ذلك ويستطيع الدارس بكل سهولة أن يدرك أن كل الهرطقات التي ظهرت بعد ذلك ان كانت الأريوسية او النصورية او السيليدية او غيرهما من الهرطقات الكثيرة فكلها يندرج تحت هذا المسمى الكبير وهو الغنوسية دعونا إذن نتعرف أكثر على ما هي الغنوسية كلمة غنوسية مشتقة من الكلمة اليونانية جنوسيس وتعني المعرفة الملهم بها ويعتقد الغنوسيون أن عقيدتهم الغنوسية تهب المؤمنين بها معرفة سرية وخفية لعالم الألوها او عالم الألوهية وأن هناك ومضات إلهية قد سقطت من عالم السماء إلى عالمنا الماد الغارق في الشر وهذه الوامضات الإلهية أصبحت سجينة الأجساد البشرية وعندما يستيقظ العنصر الإلهي الكامل في الإنسان بواسطة المعرفة فإن هذا العنصر الإلهي يمكن أن يرجع إلى عالم السماء الروحي اللائق به وذلك عن طريق المعرفة خلونا نبسط الكلام به إذن الغنوسية حركة دينية باطنية سرية انتشرت في القرنين الثاني والثالث الميلادي حاول الغنوسيون في فشل متكرر ذريع أن يحاربوا العقيدة المسيحية بافكارهم فكتبوا بعض الكتب التي أسموها اناجيل مثلا ووضعوا فيها عقيدتهم الغنوسية مثل إنجيل تومة إنجيل مريم إنجيل يهوزة وغيرهم ولكن المسيحيون الأقوية كانوا لهذه الكتب بالمرصاد ففندوها وردوا عليها وقد كتب الغنوسيون هذه الكتب في محاولة فاشلة ليقيموا الدليل على ما زعمه من أن يسوع هو الروح الإلهي خلوا بالكم من كلام الغنوسيون كلام الغنوسيين أن يسوع هو الروح الإلهي الذي سكن في جسد الإنسان يسوع وأنه لم يمت على الصليب خلوا بالكم كلام بدأ هنا وأنه لم يمت وإنما صعب إلى المملكة السماوية التي جاء منها وهكذا أنكر الغنوسيون الموت الكفاري والآلام الكفارية للمسيح وقيامته بالجسد الممجد كما أنكروا تفسيرات تقليبية وحرصية أخرى للإنجيل في نهاية القرن الثالث خلوا بالكم من التدرج لو سمحته في نهاية القرن الثالث بدأت تنكسر شوكة الغنوسية أمام قوة تعاليم وانتشار المسيحية اللاهوتية وظهرت التعاليم الغنوسية الأسطورية الأولى بمظهر سازج وبسيط فتحول كثير من الغنوسيين إلى الإيمان المسيحي وفي القرن الرابع آه الميلادي آه كانت الغنوسية كحركة مستقلة قد بدأت في الاختفاء لدرجة كبيرة إذن ما ملخص ما سبق أرجو أنكم تكونوا صحيح معي الموضوع حيحلى بعد شوية يعني أنا بعمل بنعمة المسيح دلوقتي فرش تاريخي خلفية تاريخية لمن أين أتى محمد بتعبير وما صلبوه وما قتلوه إذن نلخص موضوع الغنوسية الغنوسية عن المعرفة الإلهية وهي تطلق على أي مذهب باطني أو سري يعتمد منهجها على الوجدان والحدث وليس على العقل أو الاستدلال آمن الغنوسيون أن يسوع مجرد انسان تقي اختاره الله وتجسد فيه أو حل به ولأن المسيح في جوهره روح والروح خلوا بالكم منزهة عن العالم المادي لذلك قالوا أن المسيح لم يصلب ولم يتعذب ومن المعروف تاريخيا أن الفكر الغنوثي كان منتشرا منذ القرن الميلاد الثاني في كافة الأنحاء بما فيها أرض العرب تلك الأرض التي نشأ فيها نبي الإسلام وتأثر بما كان فيها من عقائد ومذاهب دينية متباينة فأخذ منها ما أراد هذه فكرة عن الغنوسية الآن نبدأ في الدخول إلى الموضوع الغنوسية تعتمد على المعرفة المعرفة الموضوع الثاني او المحور الثاني هو الدوسيتية وهنا نبدأ في الدخول إلى لب الموضوع الدوسيتية من أشهر طوائف الغنوسية ومن المهم أن نعرف ما الذي قالته الدوسيتية عن صلب السيد المسيح نتابع معا في دائرة المعارف البريطانية دائرة المعارف البريطانية واللي بيحب الاستزادة انا بحط اللينك هنا عشان لو يحب يستزيد اكتر يعني ولسنة 2001 تحت مادة الدوسيتية تقول الدوسيتية هرتقة بين قوسين بضعة مسيحية وهي احدى الهرتقات المبكرة في المسيحية وتزعم خلوا بالكم من الكلام وتزعم أن المسيح لم يكن له جسد حقيقي او طبيعي أثناء حياته على الأرض وإنما كان له جسدا وهميا ظاهريا واعتقد الدوسيتيون أن كل أعمال المسيح وألام حياته بما فيها الصلب كانت مجرد تهيئات وصلت الكلمة الأخيرة دي يا شباب تاني الكلمة الأخيرة واعتقد الدوسيتيون أن كل أعمال المسيح وألام حياته بما فيها الصلب كانت مجرد تهيئات ممتاز هنا أيضا أمامكم هذا اللينك قاموس الميراث الأمريكي عن هذا المذهب الدوسيتي يقول الدوسيتية تقول أن يسوع لم يكن له جسم بشري وأنه كان يبدو في الظاهر أنه مات على الصليب خلوا بالكم وأنه كان يبدو في الظاهر أنه مات على الصليب وأصل هذه الكلمة يحتمل أنها من الكلمة اليونانية المتأخرة دوكتا وتعني الدوسيتيين المؤيدين للدوسيتية وهي مشتقا من الكلمة اليونانية دوكين وتعني يظهر او يبدو خلونا نتابع برضو ما جاء فيه موسوعة انكارتا الالكترونية موسوعة انكارتا هنا قدامكم وهي ممكن اللحب يستزيد الدوسيتية هي احدى الهرطقات او البدع المسيحية المبكرة التي اكدت على ان يسوع المسيح كان له جسد ناسود بن قوسين ناسود ظهر فقط بن قوسين أي لا وجود مادة فيزيق حقيقي له وهذه العقيدة تعددت صورها فإحداها أنكرت بشرية المسيح وغيرها وافقت على تجسده لكن أنكرت ألامه وقالت إنه خلوا بالكم من الكلام كلام خطير وقالت إنه أقنع أحد أدباعه يهوذ الإسخريوتي او سمعان القيرواني بأن يصلب بدلا منه على الصريب يا للهول بالعقيدة الدوستية الموجودة في القرآن هل ملاحظين يا شباب محمد لم يفعل أكثر من انه تبنى فكرة هرتقى مسيحية تلاشت لكنها ظلت موجودة في جزيرة العرب اسمعوا هذه التعبير وأنا وضعت أمامكم أعتقد يعني مراجع علمية بحتة اسمعوا أنكرت آلامه وقالت أنه أقنع أحد أتباعه يهوذ الإسخريوطي أو سمعان القيرواني بأن يصلب بدلا منه على الصليب وأخرى نسبت للمسيح ناسوت سماوي منزه عن التعرض للمعاناة البشرية إن إنكار حقيقة المسيح الناسوتية الجسدية نبع من الثانوية وهي العقيدة الفلسفية التي كانت تنظر للمادة باعتبارها شر وباعتناق الدوسيتيين لهذه الكرة انتهوا إلى أن الله لا يمكن أن يرتبط بالمادة بأي صورة من الصور ولم يقبلوا التفسير الحرفي لما جاء في إنجيل يحنى 14 واحد والكلمة صار جسدا وبالرغم من أن العهد الجديد قد أشار إلى فرقة الدوسيتية فإن عقائدها لم تتبلور وتكتمل إلا في القرنين الثاني والثالث الميلاديين لقد واجهت معارضة قوية من الكتاب المسيحيين الأوائل بدءا من أغناطيس الأنطاكي وإيرانيوس في القرن الثاني ولقد أدينت الدوسيتية رسميا في مجمع خلق دونيا سنة 451 سنة ميلادية. بدأت تصرح شيئا فشيئا ولكن ستتضح أكثر بعد قليل إذن بنت الدوستية أفكارها على أساس ان المادة شر قالت أن الله غير معروف وسامي وبعيد جدا عن العالم تعالوا نشوف موسوعة الألف الأولى من المسيحية هذه الموسوعة أمامكم اللي حبي شاركني. تحت كلمة الدوسيتية ممكن تحفظوا الصيطات دي يعني ليسر انتم ممكن تشوفوها اذا الموسوعة الالف الاولى من المسيحية عن الدوسيتية تحت هذه المادة او تحت هذا العنوان هي احدى الهرطقات التي تدور حول شخصية يسوع المسيح والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية دوكيو وتعني يبدو او يظهر وبحسب فرقة الدوسيتية فإن ابن الله الأبدي لم يصير إنسانا بالفعل كما أنه لم يتألم على الصليب كل ما هنالك هو أنه كان يظهر أنه يفعل ذلك لاحظوا التدرج في الفكر كل ما هنالك أنه كان يظهر أنه يفعل ذلك طيب جاء في موسوعة إنكارتا أيضا أهو اللينك قدامكم تحت علم المسيحيات كريستولوجي يقول من زمن أغناطيس الأنطاكي في القرن الثاني وحتى زمن مجمع خلق دونيا عام 451 والمفكرين المسيحيين في صراع مع القضايا المنطقية التي قدمت للعقلية اليونانية عن طريق التفكير المسيحي في العهد الجديد ولقد قال معتنقي المذهب الدوسيتي في القرن الثاني كلمة دوكان اليونانية تعني يبدو او يظهر ان بشرية المسيح كانت ظاهرية وليست حقيقية لأنه في الفكرة اليوناني الألوهية غير قابلة للتغير او الألم ونتيجة لذلك وضع المسيحيون وبعناية إلهية في قانون الإيمان هذه الكلمات ومن مريم العزراء تأنس طيب أرجو عدم القفز عن مايك ولد ليؤكد على بشرية يسوع إذن ما هو ملخص العقيدة الدوسيتية ما هو ملخص العقيدة الدوسيتية التي لم يفعل محمد أكثر من أن يتبنها ويضعها في قرآنه الدوسيتية من الفعل اليوناني يبدو او يظهر فهي تعني الظاهرية أي المذهب القائل أن يسوع كان له جسد ظاهري وهمي وليس جسدا حقيقيا وأن الذين قتلوه وصلبوه لم يقتلوا ولم لم يقتلوه ولم يصلبوه لأنهم كانوا واهمين شبها لهم وأنهم لم يقتلوه حقيقة بين قوسين وانحاطط وما قتلوه يقينا اثنين الدوسيتيون الغنوسيون هم اول من قالوا أن المسيح لم يقتل أو يصلب وإنما شبها لأعدائه من اليهود والرومان أنهم صلبوه وقتلوه وذلك لأنهم أنكروا مجيء الله في الجسد أي أنكروا أن يكون يسوع هو الله او اللوغوس كلمة الله وهذه الفكرة ترجع إلى القرن الأول المسيحي بدليل أن الكتابات التي تنسب ليحنى الحبيب تلميذ السيد المسيح تتعرض لهذه القضية كما سأعرض لكم ذلك بعد قليل لكني أريد أن أخاطب آآ آآ ذلك الرجل الميت محمد فأقول له يا نبي الإسلام البدعة موجودة قبلك وقتلت بحثا من المسيحيين وقد سحقها الوحي الإلهي وتأتي أنت وتتبنى هذه الهرطقة وتدعي أنها وحي من السماء كيف هي وحي لك والمسيحيون فندوها وأظهروا أنها هرتقى وبدعة وذلك قبل أن تولد أنت أسافا هل لاحظتم الغرابة يا إخوة التي يتعامل بها عدو الخير مع خطة الرب الإله لخلاص البشرية إذن دعونا ننتقل إلى المحور الثالث وهو المسيحية روعة المسيحية يا أحبة الرب روعة المسيحية أنها واجهت كل أشكال الهرتقاط بالكلمة لا بسيف ولا بمال لا بالكلمة التي انطلقت من الإنجيل المقدس ومن المجامع المسكونية المعتمدة على الإنجيل المقدس ولكن قبل هذه يعني المجامع لا بد أن نعترف أنها اعتمدت على الوحي الإلهي الذي كان عاملا حاسما لهذه الهرطقات ونورا فيما بعد لأباء الكنيسة وللمجامع المسكنية التالية وحيث أن هذه البدعة التي تبنها محمد نبي الإسلام في قرآنه كانت موجودة من القرن المسيحي الأول فقد رد عليها الوحي المقدس قبل نهاية القرن المسيح الأول ونأتي إلى الأدلة الإنجيلية التي أهملها محمد نبي الإسلام واعتقد محمد مخطئا أن العالم لن يكشف هرتقته التي تبناها والتي تقول بأن السيد المسيح قد وقع شبهه على آخر وقد شبه للناس أنه يصلب فكتبها محمد في قرآنه ونحن نعرف أن الإسلام في انحرافه هو أساسا بضعة مسيحية في الأساس وحيث أن فكر الغنوسية فكر قديم فقد كشفه الوحي المقدس وخاصة ذلك الوحي الإلهي الذي أعطيه للديس يحنى كتب بشارته في أواخر القرن الميلادي الأول وبذلك تناول هذه الحياة الذي أعطيه له لأن في ذلك الوقت المتأخر في نهاية القرن الأول كانت ظهرت هذه الارتقات يا إخوة شخصية الرب يسوع المسيح بهرت العالم قديما وحديثا ولذلك من الطبيعي أن يدور حوله كل هذا الحوار في التاريخ الإنساني نحن لا نستغرب ولا نتعجب ولا نتضايق أيضا من الطبيعي أن يوجد من لا يفهم طبيعة شخصية الرب يسوع المسيح وفي هذا المحور الثالث المسيحية الرب يسوع ونسبت ان هذه البدعة كانت موجودة قبل ولادة محمد ذات بكثير وذلك في ثلاث إثباتات الإثبات الأول في الإنجيل المقدس تشعبت البدعة الغنوسية في شخص الرب يسوع اخذت اشكال كثيرة تنحصر كلها من اقصى اليمين حيث المنكرين لناسوت الرب يسوع والذين يعترفون به فقط على اساس انه لاهوت مجرد وان له جسد اسيري الى اقصى اليسار من منكري لاهوت الرب يسوع والذين يؤمنون فقط بنسوته وبين الطرفين يقع الدوسيتيين الذين ينكرون آلام سوع وصلب حيث أنه لا يلق به كما يعتقدون لا يلق به ذلك وده الفكر الإسلامي ينزه المسيح عن الصلب انتقلت هذه البدعة إلى القرآن وشكلت هذه الهرطقة الإسلامية بأن المسيح لم يصلب ولكن شبها لهم وقد رد الوحي المقدس على هذه الهرتقات بجملتها في الكتاب المقدس مما أنار حياة المسيحيين وإيمانهم لمعرفة الحق الإله الكامل لطبيعة الرب يسوع المسيح ورد في رسالة القديس يحنى الثانية والآية السبعة انتوا صحيح معايا ولا نمت يا شباب رسالة القديس يحنى الثانية والآية السبعة اللي بيحطوا الآيات اسمعوا ماذا يقول الوحي الإلهي لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون خلوا بالكم لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد هذا هو المضل والضد للمسيح لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد كان هؤلاء لا يعترفون بنا سوة الراب يسوع وبالتالي فإنهم لا يعترفون بآلامه وبالتالي يقولون لا يليق به أن يصلب وهي ذات البدعة التي نقلها محمد لقرآنه بطريقة أخرى وادعى أنها وحي من السماء ها هو الوحي المقدس يسحقها هنا ولهذا فقد أكد الوحي المقدس على هذه الحقيقة في رسالة يحنى الأولى الأصحاح الرابع من الآية واحد لثلاثة ماذا يقول اسمعوا وركزوا أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هي من الله لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله يعني باللهنا سأقوله لكم تقدروا تنيزوا دام من روح الله ولا لا كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم الكلام واضح جدا هناك من ينكرون بشرية الرب يسوع وبالتالي ينكرون آلامه وصلبه وهنا يزحقهم الوحي المقدس ويبين بكل يقين بأنهم أنبياء كذبة وأن هذا الفكر هو فكر ضد المسيح فهو فكر الشيطان الذي يجند له أتباع من البشر يبدعون النبوة مثل محمد أي أنهم أنبياء كذبة ليحرموا الكثيرين من الخلاص الذي قدمه الرب يسوع المسيح على الصليب هذا هو هدف الشيطان الأساسي في هلاك أكبر عدد ممكن من الناس ولهذا أكد الوحي المقدس على بشرية الرب يسوع في رسالة يحنى الأولى إلى صاحب الأول والآية الأولى اسمعوا ماذا قال الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمثته أيدينا من جهة كلمة الحياة ما ما هذه الرواة وكانه يعني كل الهرطقات التي جاءت بعد ذلك ها هو يرد عليها من القرن المسيح الأول الذين ينكرون أن المسيح جاء في الجسد إذن المسيح له وجود قبل الجسد وقد جاء الآن في الجسد سمعوه كذلك رؤوه بل لمسوه أيضا والمعنى اللي يريده الوحي المقدس هنا إثبات بشرية الرب يسوع المسيح الكاملة وبالتالي أن ألامه لم تكن خيالا ولا صلبه وإنما حقيقة مؤكدة فكيف يقول محمد أن ما يكتبه وحي من جبريل وها هو مزحوق أمام الوحي الإلهي قبل ولادة محمد بأكثر من ستمائة سنة تقريبا أين العقل ولاجل كل هذا لم تخلو بشارة يحنى من هذا التأكيد الإلهي حيث قال في يحنى عشرين الآية تلاتين واحدة يقول وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتفي هذا الكتاب وأما هذه, ف... وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه وهنا كمال الإعلان يا أخوة كمال الإعلان الإلهي هو أن يسوع الإنسان الذي أمامكم ما هو إلا المسيح من الله السرمدي أي كلمة الله أي عقل الله اللوغوس وبهذا يقطع الوحي المقدس الطريق أمام الأنبياء الكذبة الذين ينكرون أهلام الرب يسوع المسيح وصلبه وبالتالي قيامته وذلك بعكس ما كان يزعم الدوسيتيون الغنوسيون أن يسوع الإنسان غير المسيح ابن الله وأن ألامه على الصليب ليست حقيقة وإنما شبها لهم وأنها كانت مجرد خدعة ليس أكثر من ذلك يؤكد هذا الطرح ما جاء في موسوعة أنكارتا تحت مقال انجيل يوحنا أنا صادع امامكم الموسوعه علشان اللي عاوز يتابعني ويستفيد ايضا ودائما نوثق كلامنا نوثق ونقدم الادله اذا في موسوعه كارتا تحت انجيل يوحنا كتب يقول كتب مؤلف انجيل يوحنا مؤلفه للكنيسة المبكرة في وقت كانت منتشرة فيه معتقدات الديانات السرية والغنوسية جنبا إلى جنب مع تعاليم المسيحية ويبدو أنه أراد بإنجيله أن يكون تفسير لاهوتي لشخص ورسالة يسوع فقدم إنجيله بمصطلحات تتفق مع النزعة الفلسفية لعصره وبصياغة قد يفهمها كلا من مسيحي, مسيحي الكنيسة في الأجيال التالية والأمم الهيلينية الهيلينية يعني اليونانية القديمة أكثر من معاصره ومن الواضح أن هدف المؤلف الرئيسي كان ينصب على مواجهة تعليم غنوسي دوسيتي يقول أن المسيح كان كائن إلهي ظهر في شكل بشري لكنه كان غير قابل للألم أو الموت واضح الفكرة يا أخوة إذن هذا الفكرة الذي تبناه محمد يعتقد أن شخص المسيح لا يليق غير قابل للألم او الموت الإثبات الثاني أنا سأنتقل بكم رويدا رويدا كل ما أريده تركيز ليس أكثر من ذاته <ترولوجي> اسمعوا ما جاء في علم الأبائيات لم يكن طبعا غريبا على الإطلاق أن نجد في تاريخ الكنيسة أباء مدافعين عن الكلمة الحية بالكلمة التي يعطيهم الرب الإله إياها لم يكن غريبا لأن الوحي المقدس كان قد سبق فأسس لهم مدرسة النعمة في كلمات الوحي الإله الحية كان هناك الأبطال الأبطال العمالقة حقيقة مثل أسناسيس الرسولي أسقف الإسكندرية والبابا كيرولوس الكبير عمود الدين والقديسين مثل باسيليوس الكبير أسقف قيصرية وهيلاري أسقف بواتيه ويحنى الذهدي الفم أسقف القسطنطينية ومار اغناطيوس السلانتاكي و مار افرام السرياني و كليمندس الروماني وايرينايوس والعلامه اوريجانوس بكل ابداعاته الرائعه كثيرون الاف من الاباء القديسين كتبوا وفسروا وبعثوا رسائل لبعضهم البعض او لرعايه شعبهم وقد كان الكل قد تتلمذ في مدرسة واحدة بفكر واحد هي مدرسة الوحي الإلهي فكما فند الوحي الإلهي هرتقت انكار آلام الرب يسوع وصلبه على فم يحنى الحبيب وغيره في القرن الميلادي الأول نجد في القرن الميلادي الثاني والثالث ابطال مثل اغناطيس الأنطاكي وإيرانيوس وغيرهما تعالوا نشوف مع بعض وحدة وحدة في رسائل القديس غناطيوس الأنطاكي قديس غناطيوس الأنطاكي أخوة عاش من سنة 35 ميلادية إلى سنة 107 ميلادية يعني من بعد الربع الأول من القرن الميلادي إلى بداية القرن الميلادي الثاني من سنة 35 ميلادية ولد الى سنة 107 وهو تلميذ من تلميذ القديس بطرس الرسول يعني القديس الانطاكي هو أحد تلميذ القديس بطرس الرسول في رسالته إلى ترالوس الباب عشرة واحد يقول اسمعوا ماذا يقول إذا كان يسوع المسيح كما زعم الملحدون الذين بلا إله لم يتألم في الظاهر وهم أنفسهم ليسوا سوى خيالات فلماذا أنا مكبل بالحديد ما أجمل هذا الكلام كانوا كبلوه بالحديد اضطهاد على المسيحيين فكتب هذه العبارة الرائعة إذا كان يسوع المسيح كما زعم المرحدون الذين بلا إله أنه لم يتألم إلا في الظاهر قدام الناس شبها لهم يعني شبها لهم أنه بيتألم فلماذا أنا مكبل بالحديد انا مكبل بالحديد لأني أؤمن بهذه الآلام الحقيقية أيضا كتب في رسالته إلى أزمير يقول وهو على المسيح يعني إنما احتمل الآلام لأجلنا لكي ننال الخلاص تألما حقا وقاما حقا وآلامه خلوا بالكم من الكلام وآلامه لم تكن خيالا كما ادعى بعض غير المؤمنين الذين ليسوا سوى خيالات لو أن ربنا صنع ما صنعه في الخيال لا غير لكانت قيودي أيضا خيال انا عاوز أدري حتة لتاني حابب أقرأ رسالت إلى أزمير الجزء دا مرة تاني اسمعوا ماذا يقول أن المسيح احتمل الآلام لأجلنا لكي ننال الخلاص تألما حقا وقام حقا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 ها خلوا بالكم من هذه الجزئية غاية في الخطورة هنا يظهر من أين أتى محمد بقرآنه في هذه الجزئية وما قتلوه وما صلبه ولكن شبه لهم اسمعوا الكلام لأنه خطير القديس ايرانيوس يذكر ويكتب ما قاله باثليدوس قال ولما أدرك الآب غير المولود والذي لا اسم له أنهم أي شعبه سيدمرون أرسل بكره العقل وهو الذي يدعى المسيح ليخلص من يؤمن به من قوة هؤلاء الذين صنعوا العالم فظهر على الأرض كإنسان لأمم هذه القوات وصنع معجزات وهو الكلام سيبدأ هنا كلام القطير الذي اقتبثه محمد في قرآنه وهو لم يمت بل أجبر سمعان القيرواني على حمل صليبه وألقى شبهه عليه واعتقدوا أنه يسوع فصلب بخطأ وجهل واتخذ هو أي المسيح شكل سمعان القيرواني ووقف جانبا يضحك عليهم ولأنه قوة غير مادي وعقل الآب غير المولود فقد غير هيئته ما أراد وهكذا صعد إلى الذي أرسله هذا الكلام الذي تبناه محمد ووضعه في قرآنه وخدع المسلمين وقال لهم أن هذا يعني أن هذا وحي من جبريل أن هذا وحي من جبريل يا محمد لماذا خدعت المسلمين هل الكلام موجود قبلك يا رجل اسمعوا ماذا يقول الكلام للقديس ايرانيوس يذكر ما يقوله المهرطق باسيليدوس باسيليدوس يؤمن بالمسيح أنه عقل الله تماما كما نؤمن نحن مشكلته أنه لا يؤمن بناسوت للمسيح ليس له بشرية فماذا قال ماذا قال سأشوف لك اللينك يا أغسطين سانت أغسطين سأشوف لك اللينك يقول عن المسيح حتى دي مهمة وهو لم يموت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 وعقل الآب غير المولود فقد غير هيئته كما أراد وهكذا صعد إلى الذي أرسله ها هي البدعة التي نادى بها محمد وادعى أنها وحي من جبريل هي بدعة قديمة سحقتها المسيحية منذ فجرها الأول وكشفت زيفها بينما تبنى محمد هذه الهرطقة الدوسيتية وادعى كاذبا أنها وحي من السماء مع أن هذه القضية مطروحة قبل ولادته على مساحة كبيرة من الحوار والبحث بين الكنيسة والبدع المنتشرة وقد أكدت المسيحية بوحي السماء وإلهام روحه القدوس للمسيحيين كلمة الرب الفاصلة في هذه البدع وهكذا ذهب محمد مذهب هذه البدع وحيث أنه لا وحي له فكان يأخذ من كل ما يصادف من خرافات أو هرتقات دون أن يقدر على التمييز بين ما هو صحيح وما هو قاطئ محمد يسمع ولأنه معرفته بالعقائد ضعيفة وبائسة فهو لا يعرف أين الخطأ وأين الصباب فأخذ كل ما قابله شوية من اليهود شوية من المسيحيين شوية من الغنوسيين شوية من الدوسيتيين شوية من الخرافات اللي كانت منتشرة في أرض بلاد العرب فلم ينتبه أنه وقع في سقطات كثيرة يعني يأخذ من كل ما يقابله إذن أن يكون السيد المسيح والإله المتجسد هذا رفضه محمد رفضا قاطعا لما يتنافى ذلك مع عقيدته الدوسيتية التي لا تقبل بأن الرب الإله يأتي إلى أرضنا إطلاقا خلوا بالكم محمد تبنى الفكرة الدوسيتي الذي يقول أن الله لا يأتي إلى عالم المادة وهو تسأل المسلم يقول لك لا الله يجي للأرض الله يتجسد فكر الدوسوتي هرطوقي حرم الناس من النعمة بس ليس أكثر من ذلك لأن محمد يؤمن كما الدوسيتيين على أن المادة شر وبالتالي فهذا الإله لا ينزل إلى هذه النجافة حتى لا يتمجس وبذلك حدد هو قدرة الله وإرادته وإمكاناته وحرم الملايين من المسلمين من الخلاص الذي قدمه الرب يسوع المسيح على عوض الصليم وهكذا لخص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 وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما هل في اختلاف؟ أبدا كما قال باسيليدوس هكذا قالها محمد تبنها ووضعها في قرآنه إذن دعونا نعود مرة أخرى إلى موسوعة الألف الأولى من المسيحية ها هو اللينك أمامكم دعالوا نعود إلى هذه الموسوعة نقرأ معا نشأت هذه الهرطقة في بيئة هيلينية يعني يونانية قديمة مؤسسة على عقيدة ثنوية ترى أن العالم المادي إما عالم غير حقيقي او أنه شر في جوهره وكانت توجد نزعات اعتبرت المسيح روحا صرفا صرفا بانكارها لناسوته هذه النزعات ترجع لزمن العهد الجديد فان رسائل يحنى عالجت هذه المشكلة عدة مرات وقد ساهم في انتشار التعليم الدوسيتية المؤيدين للغنوسية في القرن الثاني لكن اباء الكنيسة في القرن الثاني خاصة غناطيس الأنطاقي وإيرانيوس قاموا بمحاربتهم وكان دفاع الاباء عن التجسد الحقيقي لابن الله يستند على تعاليم العهد الجديد في عقيدة الخلق التي بموجبها العالم المادي ليس وهما ولا هو شرا وإنما خير في جوهره المسلم المسلمون اليوم هم دوسيتيون غنوسيون دون أن يعلموا يتبعون هذا الفكر الدوسيتي الغنوسي الهرطوقي في قضية الصليب دعوني حتى لا أطيل عليكم أدخل إلى المحور الرابع والأخير والمحور الرابع هو الإسلام العقيدة الإسلامية قدعهم محمد بأن المسيح ما قتلوه ولكن شبها لهم كما قرأنا في صورة النساء 157 وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ذات الهرطقة التي حاربتها الكنيسة قديما نجدها في قرآن الأحباء المسلمين بكل وضوح فالمسيح لم يصلب ولكن شبها لهم الم يقل باسليدس هذا الكلام ذاته ودوا من قبل ولادة محمد بمئات السنين فكيف يقول إذن أنه وحي من السماء أما في تفسير هذه الجزئية من القرآن فإننا نجد تخبط كبير في التفسير واعتراف من بعض علمائهم بأن فكرة الشبه قديمة فهناك علماء مسلمون خلوا بالكم لم ينكروا أن فكرة الإسلام عن عدم قتل وصلب المسيح وإلقاء شبهه على غيره ساقها الفكرة الدوسية الغنوس قبل الإسلام ولنبدأ بالتفاسيل الإسلامية المتخبطة في هذا الأمر تعالوا معا نقرأ مثلا تعالوا معا نقرأ الجلالين انا وضعت لكم الصائد أمامكم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم فكروني في الآخر لو نسيت قبل أن أختم حتى عن تعبير ما قتلوه وما صلبوه لأنها مهمة ولكن شبها لهم يقول المقتول والمصلوب وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس به وقال آخرون بل هو هو ما لهم به بقتله من علم الا اتباع الظن استثناء منقطع أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه وما قتله يقينا حال مؤكده لنفي القتل يعني في ناس حصل كلام الجلالين قالوا هذا المسيح وجه وجه المسيح ولكن الجسد ليس هو وآخر قالوا لا هو المهم في كلتا الحالتين أن شبه المسيح وقع على آخر طيب هذا هو الفكر الدوسيتي ذاته إلقاء شبه المسيح على آخر إذن محمد لم يأتي بوحي كما خدعكم تبنى فقط في قرآنه هذه الهرطقة وهذه الأكذوبة التي نادى بها الدوسيتيون ليس أكثر من ذلك تعالوا معا نرى ما قاله أيضا ابن كثير ما قاله ابن كسير ها هو الصيد أمامكم أتمنى تكونوا بالتابعون يا إخوة يقول أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما أتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الذاهرات التي كان يبرئ بها الأكمة والأبرص ويحيي الموت بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل إلى غير ذلك يشاهد طيرانه إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجرها على يديه ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أزاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكسر السياحة هو وأمه عليهم السلام ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق يا حول الله سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب وكان يقال لأهل ملته اليونان مش عارف إيه العلاقة بين دمشق واليونان وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعايته فغضب الملك من هذا وكتب الى نائبه بالقدس ان يحتاط على هذا المذكور المذكور ده المفروض عيسى يعني ان يحتاط على هذا المذكور وان يصلبه ويضع الشوك على راسه يعني انتوا عارفين في شوك على راس المسيح او على راس المصلوب ويكف ازاه عن الناس و ويكف أذاه عن الناس فلما وصل الكتاب انتسل والي بيت المقدس ذلك وذهب هو وطائف من اليهود خلوا بالكم إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه اثنى عشر أو عشر وقال سبعة عشر نفرا يا عم حدد كانوا كم واحد شايفين الكلام ده مش عارفهم يعني كاموا يعني انت عارف الـ الـ الـ انه القى شبه الحاجة الصعبة البعيدة ومش عارف كان عدد الناس كام هو في جماعة من اصحابي اثنى عشر او ثلاثة عشر وقال سبعة عشر نفرا وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحطروه هناك فلما احس بهم وأنه لا محال من دخولهم عليه أو خروجه إليهم قال لأصحابه أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيق في الجنة كلام إسلامي بائس ده عيسى جبان ده ده عيسى جدا ده وبعدين عيسى الذي يستطيع ان يلقي شبهه وياخذ هو شبه مش عارف يصد الناس دول شايفين الكذب رجلينه قصير ازاي يا اخوه الكذب ملوش رجلان بقى عيسى الذي يستطيع ان ياخذ شبه واحد ويعطي شبهه لاخر طب ده اعجاز ده خلق ده في حد ذاته خلق عيسى الذي يستطيع أن يفعل ذلك لا يستطيع أن يصب هؤلاء الناس ده الشيطان الكذاب يا أخوة اسمعوا ما, ما أتمامه فلما أحس بهم وأنه لا محال من دخولهم عليه أو خروجه إليهم قال لأصحابه أيكم يلقى عليه شبه وهو رفيق في الجنة فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استظغره عن ذلك فأعادها ثانية وسالثة وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب فقال أنت هو وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو وفتحت روزنا من سقف البيت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك كما قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك تبدل السممات ما ورافعك إلي إلى آخر النص فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوه أنه ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه هو في صلب بالليل يا راجل مش واخد لبالك ولا ايه هو في صلب بالليل كان عنديهم كلبات يا اخوة بالكلبات فاخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه واظهر اليهود انهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم النصارى قبل الاسلام بستمائة سنة هم جهلة مش عارفين بس محمد اللي اخذ هرتقة الدوسيتية هو عارف كلام يكلم به ناس مساطيل يصدقه انما مسيحيين اصحاب العقول الزكية اللي في العالم دي عيب يعني مش كده وسلم لهم طوائث من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم معدى من كان في البيت مع المسيح فانهم شاهدوا رفعه وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المسلوب هو المسيح ابن مريم حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المسلوب وبكت ويقال إنه خاطبها والله أعلم قد حوريكم كذبتان كذبتان في الكلام ده قال أن الذين في البيت اللي كانوا مع المسيح طب اللي كانوا مع المسيح دول المفروض مين مفروض مين يا شباب من الذي كان مع المسيح في البيت اكتبولي كده مش كده التلاميذ طيب بص الكذبة دي لك ايه وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح فانهم شاهدوا شاهدوا رفعه طيب ممتاز دا اللي بشر العالم كله التلاميذ التلاميذ هم اللي بشروا العالم ازاي التلاميذ بقى يبشروا العالم بصدب المسيح وانت هون زيبوت انهم شاهدوا المسيح يرفع ولم يصلب الكذاب نساء يا شباب الكذاب لازم يقع في مشاكل كتيرة الذي بشر العالم التلاميذ تلاميذ المسيح وهنا يقول أن كل بعض الطوائف مخطئة معدى تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح عارفين الحقيقة طب لما هم عارفين الحقيقة كيف يبشر بما ليست هو حقيقة أنت في ورطة يا مسلم كل هذا التاريخ ملصق ودجل وكذب وي بنلادر اخ عند الدعم الجنب ننتقل الى شيخ المفسرين هل في صوت يا شباب ارجو أن يكون في صوت طيب ننتقل الى شيخ المفسرين ماذا يقول شيخ المفسرين الطبري ذا شيخهم الكبير ده اول من فسر طبرا لليهود في امر عيسى فقال بعضهم ايوه دينا ده يا يا شيخ طبري الدين الاختلاف ده الله يخليك يقول لما احاطت اليهود به وباصحابه احاط بهم وهم لم يثبتوا معرفة عيسى بعينه وذلك, لأن وذلك أنهم جميعا حولوا في صورة عيسى ينهر أبيض كل التلاميذ تحولوا لشكل عيسى بالضمى دول نفسهم مش عارف بيصدقوا بقى نفسهم إزاي الخرافة في الإسلام عجب يا أخوة تاني اسمع الحتة دي وهم لم يثبتوا معرفة عيسى بعينه ما عرفوش من عيسى فيهم ليه ليه ما عرفوش عيسى اسألهم هو قدامكم الطبري اي حد ما عرف مكتبته الطبري يفتح ويقرأ لنا مسلم او مسيحي لما حاطت اليهود به ما عرفوش هو ليه وذلك لانهم جميعا حولوا في صورة عيسى ف أشكل على الذين كانوا يرودون قتل عيسى عيسى من غيره منهم مش عارفين من عيسى الكل بقى عيسى وخرج إليهم بعض من كان في البيت مع عيسى فقتلوه وهم يحسبونه عيسى يعني لو دخلوا جوه البيت كانوا شالوا كل العيسى العساة الموجودين وصلبوهم يقول لنا الشيخ الطبري يؤكد ويوسق كلامه ميزة شيخ المفسرين الطبري أنه حينما يقول كلمة يقول لك من الذي قال يقول ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد قال سنى يعقوب الثمي عن هارون ابن عنتر عن وهب ابن منبه طبعا الكلام ده لا يستطيع أن يقولوا دي اسرائيليات لأن اليهود يعترفوا بصد المسيح والمسيحيون هذه عقيدتهم فلا يستطيع أن يقول هذه اسرائيليات اللي بيهربوا بيها كل مرة لا هذه إسلاميات هذه باسيليديات هذه غنوسيات اعتنقها محمد ووضعها في القرآن عن هارون بن عنتن عن وهب بن منبه قال أتى عيسى ومعه سبعة من الحواريين في بيته وأحاطوا بهم فلما دخلوا, دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم سحرتمونا لتبرزنا لنا عيسى أو لنقتلكم جميعا فقال عيسى لأصحابه من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة فقال رجل منهم أنا فخرج إليهم فقال انا عيسى وقد ثوره الله على صورة عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه فمن ثم شبها لهم وظنوه أنه وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى وظنوا في النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع, ورفع الله عيسى من يومه ذلك طمج ذكل أنباسي ليدس الذي قرأناه منذ قليل يكمل الطبر يقول وقد روي عن وهب ابن منبه غير هذا القول طبعا الكذابون كثيرون يسمعوا عن وهب ابن منبه يقول حدثني به المن... آ... آ... قال سنة إسحاق قال سنة إسماعيل ابن عبد الكريم قال سنة آ... عبد الصمد عن منقل أنه سمع وهبا يقول إن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جذع من الموت وشق عليه فدع الحواريين وصنع لهم طعاما ده العشاء السري او العشاء الاخير صنع لهم طعاما فقال احضروني الليلة يعني انا عزمكم النهاردة يعني. فان لي اليكم حاجة فلما اجتمعوا اليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا من الطعام اخذ يغسل ايديهم ويوضئهم بيده ويمسح ايديهم بثيابه ما شاء الله ينقل كويس فتعاظموا ذلك وتكارهوه يعني شافوا دكتير اوي فقال الا من رد علي شيئا الليلة مما اصنع فليس مني ولا انا منه يا حول الله دعيسة بيقول كده اللي حيرد حاجة مني النهاردة هو مني ولا منه فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على بعض وليبزل بعضكم لبعض نفسه كما بزلت نفسي لكم قاد الكذبة الاولى كيف بذل نفسه بدون الصليب كيف بذل نفسه بدون الصليب حد فيكم من المسيحيين بيعرف ان المسيح بذل من غير صليب حد فيكم يعرف قاد الكذبة الاولى اللي بيبع فيها عمنا وهب كلهم كذبين كلهم حتى محمد الذي وضع في قرآنه هذا النفس القرآني الشيطان الغنوس الدوسوتي اعتنق هذا الفكر هو يقع في الكذب كده بكل سهولة فليكن لكم بي أسوى فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم لبعض نفسه كما بذلت نفسي لكم وأما حاجة التي استعنتكم عليها فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء فجعل يوقظهم ويقول سبحان الله أما تبصرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها قالوا والله ما ندري ما لنا لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطيق الليل ثمرا وما نريد دعاء إلا حيل بيننا إلا حيل بيننا وبينه فقال يذهب بالراعي وتتفرق الغنم يا للهول اضرب الراعي دي موجودة في الإنجيل يا أخوات مش كده مش دي آية في الإنجيل فقال يذهب بالراعي وتتفرق الغنم اضرب الرعية فتتفرغنا من الرعية وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه ينعى به نفسه ثم قال الحق ليكفرنا بأحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات وليبعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكل وليأكلنا بثمني يعني واحد حينكرني قبل ما يصيح الديك وواحد حيبعني بدراهم فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأخذوا شمعون أحد الحواريين هذه شخصية جديدة يعني واحد يقول لك يهوزة واحد يقول سمعان القيرواني وآخر يقول شمعون هو في واحد من الحواريين يسمى شمعون في واحد من الحواريين في واحد من التلميذ اسمه شمعون وإحنا من يعرفش حتى اسماء التلاميذ مش عارفينها شيء عجيب يقول لك شمعون وكانت اليهود تطلبه لا وايه يقول لك كان في معاه 17 واحد او 12 واحد او او 17 وكلهم اتحولوا لعيسى بس ده اختصر الموضوع وقال لك شمعون نجيب واحد اسمه شمعون يمكن احنا ما نعرفش جايز فقالوا هذا من اصحابه فجحد طبعا ده بطرس الجحد يعني وقال ما أنا بصاحبه فتركوه ثم أخذه آخرون فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه فلما أصبح أتى أحد الحواريين الحواريين إلى اليهود ده إيه خلوا بالكم فلما أصبح من شوية كنا بنئر صلبوا بالليل فكرين واللنسيتو مش من شوية كنا بنيرا صلبوا بالليل قادي ذي الوقت يقول لك فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال ما تجعلون لي ان دللتكم على المسيح فجعلوا له سلاسين درهاما فأخذها ودلهم عليه وكان شبها عليهم قبل ذلك فأخذوه فاستوسقوا منه وربطوه بالحبل فجعلوا يقودونه ويقولون له أنت كنت تحيي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ المجنون أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به إلى الخشبه التي أرادوا أن يصلبوه عليها ده كل عالمين ده كل دعا المسيح حتى أتوا به للخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبها لهم دي كذبتان تختلف دي قصة جديدة غير القصص الأولى خالص دا أخذوا أخذوا المسيح واستوسقوا منه واستقوا يعني ربطوا بالحبل جعلوا يقودونه يقولون له أن تكون تحيي الموت تنتهر الشيطان تبرئ المجنون أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبه التي أرادوا أن يصلبوه عليها فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبها لهم فمكس سبعا خلوا بالكم أعد الديع الصليب الشبها لهم فمكس سبعا ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون أرض مريم المجدلية يعني جاءتا تبكيان حيث كان المصروب فجاءه معيسى فقال علمت تبكيان قالت عليك فقال إني قد رفعني الله إليه ولم يصدني إلا خير وإن هذا شيء شبه لهم فأمر, فأمر الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا أنا حتقابل معهم هناك كلموا الحواريين التلاميذ يلاقوني هناك فلاقوه إلى ذلك المكان أحد عشر وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود فسأل عنه أصحابه فقالوا إنه ندم على ما صنعه فاختنق وقتل نفسه يعني المسيح ظهر تاني بعد إيه بعد ما صعد للسماء نزل تاني غير رأيه غير رأيه وتقابل معه التلاميذ الشيطان مش عارف يقول الشيطان لا يستطيع ان يقول ان الفداء قد تم خايف انه يقول ان هذا اللقاء كان بعد القيامة لان القيامة دهست الشيطان سحقته دمرته واخذت منه سلطان الموت ثم سألهم عن غلام يتبعهم يقال له يحنى يحنى فقال هو معكم فانطلقوا فإنه سيصبح كل انسان منكم يحدث بلغة قوم دي التكلم بألفنا فلينذرهم وليدعهم وقال اخرون بل سأل عيسى من كان معه في البيت أن يلقي على بعضهم شبهه دي قصة جديدة قصة أخرى يا أخوة فانتدب لذلك رجل فألقى عليه شبهه فقتل ذلك الرجل ورفع عيسى بن مريم عليه السلام ذكر من قال ذلك حدثنا بشر ابن معاذ قال سنة يزيد قال سنة سعيد عن قتاة قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا أولئك أعداء الله اليهودي اتمروا بقتل عيسى بن مريم رسول الله وذعموا أنهم قتلوه وصلبوه وذكر لنا أن نبي الله عيسى ابن مريم قال لأصحابه أيكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول فقال رجل من أصحابه أنا يا نبي الله فقتل ذلك الرجل ومنع الله نبيه ورفعه إليه حدثنا محمد بن الحسين قال سنة أحمد ابن المفضل قال سنة أصباط عن السدي أن بن إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين في بيته فقال عيسى لأصحابه من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة فأخذها رجل منه وصعد بعيسى إلى السماء فلما خرج الحواريون أفصروهم تسعة عشر فأخبروهم أن عيسى عليه السلام قد صعد به إلى السماء فجعلوا يعدون القوم فيجدونهم ينقصون رجلا من العدة ويرون صورة عيسى فيهم فشكوا فيه وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنه عيسى وصلبوه فذلك قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم إلى آخره القصص كثيرة جدا اسمعوا هذه القصة أيضا في الطبري حدثنا ابن حميد قال ثنا سلم عن ابن اسحاق قال كان اسم ملك بني اسرائيل الذي بعثت الى عيسى ليقتله هو ملك كان اسرائيل عليه ملك في الوقت ده طب دعيف اليهود كانوا محتلين من الرومان كانوا محتلين من الرومان اسمعوا اسمعوا الكذبه دي معلش كان اسم ملك بني اسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له داود يعني مخلاش فرصة إنك ده مش يهودي سمهوا لك داود برضو فلما أجمعوا لذلك منه لم يقضى عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لفضعه لفضعه ولم يجزع منه جزع ولم يضع الله في صرفه منه دعاء فإنه ليقول فيما يرعون اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك فاصرفها عني ان الكلام اللي قال المسيح ان شئت فلتعبر عني هذه الكأس وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دما دا المسيح مش كان قطرات عرقوا كالدم اهو وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دما فدخل المدخل الذي أجمع أن يدخل عليه فبه ليقتلوه هو وأصحابه وهم ثلاثة عشر بعيسى فلما أيقنا أنهم ذادي الوقت بقول رقم جديد 13 يعني عندنا 13 وعندنا 12 وعندنا 17 وعندنا 19 قال لأصحابه من الحوارين وكانوا 12 رجلاً بطرس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو يعقوب وأندراوس وفيلبوس وأبسر ملة ومتى وتوماس ويعقوب بن حلقيا وتداوس أنا أقرأ من شيخ المفسرين الطبري خلوا بالكم وفتاتية ده من التلاميذ اسمه فتاتية ويودس زكريا يوطة عجيب ده واحد اسمه زكريا يوطة يا أخوة من الحوارين قال ابن حميد قال سلام قال ابن اسحاق وكان فيهم فيما ذكر لي رجل اسمه سرجس اسرح يعني هو في حد ما فيك على الكلام ما انت بتكلم شهيد ناس ما فيش حد فيهم واخد باله من اي شيء وكان فيهم فيما ذكر لي رجل اسمه سرحس او سرجس فكانوا 13 رجل سوى عيسى جحدته النصارى ادي رقم جديد 14 كانوا 13 سوى عيسى غير عيسى يعني فلا أدري ما هو من هؤلاء الـ 12 أم كانوا 13 فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به محمد من الخبر عنه فإن كانوا 13 فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا مش عارف أينه مدخل أنا يعني المهم هو مدخل يعني دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى 14 مش عارف هو الأرقام متعباء خالص ناشر 13 14 وإن كان إثنى عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى 13 حدثنا وحميد قال سنى سلم عن بن سحاق قال سنى رجل كان كان نصرانيا فأسلم أن عيسى حين جاءه من الله إني رافعك إلي قال يا معشر الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتله مكاني فقال سرجس انا يا روح الله قال فجلس في مجلسي فجلس فيه ورفع عيسى صلوات الله عليه فدخلوا عليه فامسكوه فصلبوه فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به احنا مش عارفين دلوقتي ايه اللي تصلب دا سرحة ولا سرجس ولا يهوز الاسخريوطي ولا سمعان القيرواني ولا الشاب الصغير هذه الفكرة الديسوتي بالنص بالنص ما كانت الهرطقة الدوسيتية تقوله في القرن الميلادي الاول والتاني والتالت وجبه محمد ونقله في قرآنه على الفور يعني محمد لم يفعل اكثر من انه نقل البدعة الدوسيتية و... نقل البدعة الدوسيتية من الدوسيتيين ووضعها في قرآنه ليس أكثر من ذلك طيب خلونا نشوف, شيخ نشوف آخر واحد من المفسرين الإمام القرطبي ها هو أمامكم يقول يقول إنه لم يختلف فيه إلا عوامهم خلوا بالكم الكلام ده خطير إنه لم يختلف فيه أي في المسيح في صلبه إلا عوامهم العامة ومعنى اختلافهم قول بعضهم إنه إله وبعضهم هو ابن الله قاله الحسن وقيل اختلافهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتلناه وقيل اختلافهم ان النصورية من النصارى قالوا صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته طب ماذا كلام المسيحيين مش دا كلام المسيحيين ان اللاهوت لا يخضع للصلب وان الذي خضع للصلب ناسوت المسيح بالرغم من اتحاد اللاهوت به اتحاد تام وكامل ومطلق إلا أن اللهوت لا لا لا يتأثر لا بضرب ولا بجلد ولا بصلب يعني القرطبي الإمام القرطبي يعرف هذا الكلام جيدا صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لهوته وقالت الملكانية وقع الصلب والقتل على المسيح بكماله ناسوته ولهوته نعم على ناسوته ولاهوته لكن اللهوت لا يتأثر وقيل اختلافهم هو أنهم قالوا إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا يا أخي المشكلة وقع نفسهم في المشكلة وعايزين يحلوها من اللي عمل المشكلة بتاعت الشبه هم اللي عملوها ودلوقت عايزين يحلوها لو كان دا عيسى طفين صاحبنا طيب الله ده لو كان صاحبنا طفين عيسى وانتوا تعبانين ليه هو في حد قال لكم اقدبوا الكتبة دي اذا تعبير اللاهوت واللاسوت ليس جديدا على الاسلام فهو قبل الاسلام معروف وبشهادة الامام القرطبي اهو التفسير قدامكم يبقى المسلم اللي ما يعرفش دي مشكلته لا يقرأ كتبه ماذا نفعل له اما عن الاعتراف بالفكرة الدوسوتي فإننا نجد في ترجمة عبد الله يوسف علي يعني هم يحب <تصفيق> العلامة الشيخ عبدالله يوسف علي أنه ترجمته من الترجمات الجيدة للقرآن في تعليقه في الحاشية على سورة النساء 157 يقول والخاف بقضية التعليق بتاعه خاص بقضية عدم الصلب وإنما شبها لهم نجده علق على هذا النص القرآني في الحاشية فقال لا جدوى من مناقشة مواضيع الشك الكثيرة والاستراضات التي دارت بين الفرق المسيحية الاولى وبين علماء الاسلام خلوا بالكم من الكلام بتاع الرجل المسلم ده ان الكنائس المسيحية التقليدية الرسمية تعتبر ان من اهم عقائدها ان حياة المسيح انتهت على الصليب وانه مات ودفن وأنه قام في اليوم الثالث بجسده وبجراحه التي لم تلمس وأنه مشى وتكلم وأكل مع تلاميذه وأنه بعد ذلك رفع بجسده إلى السماء هذا ضروري للعقيدة اللهوتية التي تقول بذبيحة الدم والتكفير النيابي عن الخطايا وهذا ما رفضه الإسلام لكن بعض الفرق المسيحية الأولى لم تعتقد خلوا بالكم بيفضح الإسلام هنا أهو الراجل ده يفضح الإسلام بصوا ماذا يقول لكن بعض الفرق المسيحية الأولى لم تعتقد أن المسيح قتل على الصليب فإن الباسيليديين اتبع باسيليدوس اعتقدوا أن شخص آخر استبدل بدلا منه يكمل والدوسيتيين زعموا أن المسيح لم يكن له أبدا جسد ماد حقيقي طبيعي وانما كان له جسدا وهميا ظاهريا وأن صلبه كان في الظاهر ولم يكن حقيقيا هذا ليس بغريب أحبائي حيث أننا نجد في تفسير الطبري ذات الفكرة الدو تي هذا يعني إذن هذا الرجل في الترجمة بتاعته للقرآن إلى الإنجليزية يكشف أن هذا الفكر فكر باسليدوس ليس محمدي ومحمد كذب وقال هذا وحي من جبريل في تفسير الطبري نقرأ هذه العبارة أنا وضعت لكم صائد الطبري يقول وبعض النصارى يزعم أن يودوس زكريا يوطى هو الذي شبها لهم فصلبوه وهو يقول إني لست بصاحبكم أنا الذي دللتكم عليه والله أعلم أي ذلك كان هنا يقصد راي الدوسيتيين الغنوصيين وليست المسيحية كما ذكرنا فهي بدعه وهرطقه خرجت من الغنوصيين وليست مننا اذا في احنا ما نزال في المحور الإسلام الرابع انا خلصت يا اخوه انا بس حق يعني احط لكم شويه يعني رتوش كده بسيطة جدا نزين بها الموضوع شهادة المؤرخين أحدهم آه هو آه الفيلسوف بيرتراند آه روسل آه عند عرضه للفكر الفلسفي الغنوسي في القرون الأربع الأولى للمسيحية صفحة 354 ماذا قال هذا الرجل اسمعوا ما يقوله بيرتراند روسل فيلسوف يقول استمرت الغنوسية والمانوية في الازدهار حتى اعتنقت الحكومة الرومانية الوسنية اعتنقت المسيحية بعد ذلك اضطر الغنوسيون والمانويون لاخفاء معتقداتهم لكن عقائدهم السرية ظلت لها تأثيرها وإن احدى عقائد احدى الفرق الغنوسية قد تبناها محمد هي للهول هذا كلام رجل ليس كلامي تقول هذه الفرقة أن يسوع أسوى مجرد بشر ومحمد الذي عرف يسوع بعيسى كنبي وليس إله كان يميل بشدة للاعتقاد أنه لا ينبغي لحياة الأنبياء أن تنتهي نهاية بشعة مع أنه مات مسموم يا أخي وهذا لأنه اعتنق رأي الدوسيتيين أنا ما زلت أقرأ لهذا الفيلسوف كانوا يروا أن الذي رآه اليهود والرومان معلقا على الصليب كان مجرد طيف وهذا الطيف هو الذي كانوا يعذبونه بلا جدوى وهكذا فإن بعض العقائد الغنوسية قد انتقلت إلى العقائد الإسلامية هذا ليس كلامي وإنما كلام هذا الرجل الفيلسوف لعاوزة نحطت لكم الصيب علشان يتابع الخلاصة الخلاصة فكرة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم هي فكرة باسليديسية دوسيتية غنوسية قديمة لا ينكرها إلا مكابر وأن هذه الفكرة الشيطانية استمرت وتواصلت حينما وافق عليها الإسلام ونقلها محمد في قرآنه مدعيا كذبا أنها وحي من جبريل بينما هي من وحي هرطقة ومتصوفة ماتوا قبل الإسلام بمأمنين لكن فكرتهم لم تموت ولما ظهر محمد وتبنى هذه الفكرة الهرطوقية جعلها تستمر في الإسلام مدعيا أنها من جبريل بينما هي لبعض أفكار هؤلاء المبتدعين والصوفيين الهراطقة الذين ادعوا أن المسيح لم يقتل ولم يصلب وإنما شبها ذلك الغريب ان المسلمين يرون في هذه البدعة التي ابتدعها البعض قبل الإسلام أنها قول رب العالمين الذي أوحاه إلى عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين والذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى كيف سيوجد هذه الآثار التاريخية التي تشهد أن هذا ليس وحي من السماء ووجود قبل مولد محمد بمئات السنين التي ظلوا يتمسكوا, يتمسكوا باعتقادهم أن الله أوحى لمحمد هذه البذعة كل باحث مطلع عفوا كل باحث مطلع على تاريخ وفكر هذه الفرقة لا يرى في مقاله القرآن هنا إلا تكرار وإعادة صياغة لفكرة سبقت الإسلام بمئات سنين وليس في الأمر وحي من عالم آخر ولا علم للغيب وإنما اقتباس فقط لوجهة نظر هرطقية تبناها محمد على حساب الحق الإلهي وفداء الرب يسوع المسيح على عود الصليب أخذ محمد بفكرة هذه الفرقة الدوسيتية وقال بما قالت هذه الفرقة واعتبر كل من خالف ذلك من الضلال والزيغان عن الحق ولكن كما ترون فالدوسيتية وغيرها الكثير جاءت ونطحت في صخر المسيحية تكسرت قرونها رحلت صمضت المسيحية بصخر الدهور الذي هو مسيحها وربها وجاء الإسلام واستلم مكان الدوسيتية في نصح صخر المسيحية وقد تهالك الإسلام وانكشف زيفه وسينضي لا محال مثلما مضت هرتقات كثيرة من قبله فهو هرتق ضمن هرتقات كثيرة ونحن نفق في كلمات رب الحياة الرب يسوع المسيح الذي وعد كنيسته قائلا أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها الرب يبارك حياتكم اعذروني انا أعتذر لكم جميعا للتطويل لكن كانت الموضوع كما ترون يستحق أن يعني نطرق من عدة جوانب كيف جاء محمد بهذا الفكر من الناحيه التاريخيه ومن ناحيه العقائد التي كانت منتشرة وأنه رجل ليس ممكن لا تقدروا كنقدكم اعتذر لكم شكرا وتشجيعكم والمايك معكم احبائي الادمنز